وما يغفر بها إلا الفاسقون أو كلما عادوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسلهم أصدق لما معهم أصدق لما معهم نبذ فريق من الذين هودوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين هودوا الكتاب كتاب الله وراءهورهم كأنهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمنا الناس السحر وما لا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرض وزوجه وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يطلبون ولا ينفعهم ولقد علمون اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرف به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عين كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ضبنا وقولوا ضبنا وسمعوا عدل الكافرين على قناني. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء